Bismillahir Rahmanir Rahim Ata amrul lahi fala tasta'jiluhu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun yunzilul اِكْتَبَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أُنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَىٰ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا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 إِنَّ رَبَّكُم لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ تَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ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 شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات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 124. وترى الفلك فِيهِ فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون 125. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وَبِ جمِهُم يهْتَدُون فَمَائ يَخُلقُ كَمَ ل يَخُلُّقُ أَفَلَا تَذَكَّرُون وَإِن تَعُُّ نِعمَتَ اللَِّ لاَا تُحصُهَا إِ اللهَّ لَ وَفُور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 إِلَهُكُم إلَهُ وَاحِدَ فََّذينَ لا يِّنونَ بِالآخَِةِ قُلوبُهُمُ كِرَتُ وَهُمْ مُسْْتَكبِرُون لَا جَرَمَ أن الل يَعللَم ماَا يسِرونَ وَماَا يُعِنون إ وَلَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamati wa min awzari alladhina yudhillunahum bighayri ilm ala sa'a ma yazirun qad makara alladhina min qablihim fa'ata فَخَررَّ عَلَيهِ مُ السَّقُفُ مِْ فَوُوقِِمْ وَأَتَهُمُ العذَابُ مِنْ حَتُ لَا يَشُعرون ثمَُّ يَومَ القِيامَةِ يُخْزِيهِم وَيَقُُ أَنَ شُرَكَائَ الذيذينَكُتُم تُشَ قَُ فِيهِم Oetul al-ilm in al-hizy al-yyom wa s-s-u-o ala al-kafirin Al-lazien tatofafahum al-melaiikahu بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ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 111. جنات عدن يدخلونها 112. تجري من تحتها الأنهار 113. لهم فيها ما يشاءون 114. كذلك يجزي الله 119. يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون 110. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك 129. كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 120. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به قتهزُ وَقَالَ الذيَ أَشرَكُ لَ شَ اللهَّهُ مَا عَابَدِن مِن دُونهِ مِ شَيْ النَّحْنُ وَل أَبَُون وَلَا, ولا حَر مِن دُهِ مِن شيءَيْ 119. فعلى الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين 110. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن عبدوا الله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 In te hritsa ala hudaa hum fainna Allah la yahdi man yudil wa ma lهم min nāsirin wa aqsamu billahi jahda aymānihim la yabakthu Allah man yemoot ولكن اكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين انما قولنا لشيء وَدَلَّهُكُمْ فَيَقُولُونَ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنَبُوَّأَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى رَبِّهِمْ يتوكلون. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا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 أَو يَأْخُذَهُمْ عَلَا تَخْوِفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلالُهُ عَنِ اليمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا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 إ يَفَهَابُون وَلَهُ مَا فيِي السَّمواتِ وَالأَض وَلَهُ الدّين وَاصِبَ أَفَوييرَ اللَّهِ تَتَّقُون وَمَا بِكُم مِن نِعمَةِ فَمِنَ اللهَّ ثمَُّ إِذَا مَ السَّفُمُ الدُّّ فَإِلَهِ تَجَرُون ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرُّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتَسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أَمسكُهُ عَهُ أَمْ يَدُ السّهُ فِي التُراب أَل سَأَمَا يَحكُمون للَِّذينَ لا يؤمنِونَ بِالآخَِةِ مَثَلُ السَّوءِ وَلَِّهِ المَثَلُ الأأَعْلَ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة وَلَا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف أنسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرِطُونَ تاللهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 هي ان في ذلك لا ايه لقوم يسمعون وان ان لكم في الانعام عبره نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا لََنًا خَالِ صَنسَاءِ غَلِ الشَّارِبين وَمِنْ ثمَمَراتٍ خينِ وَأَعنَابِتَ التَّخِدُونَ مِنْ مُسَكَرَ وَرِزْقًا حَسَنَا إِ فِي ذَلِكَ لآيَةَ لِقَوم عقِلون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 يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفُ الْأَلْوَانِ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ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 أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ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 ذَرَأَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِّزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَل لَّيَسْتَوُونَ بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه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 90 O timing er as hersa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 119. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون 110. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا 111. ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا 126. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون 127. وإذا رأى الذين أشركوا شركا 129-وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون 120-الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا زدناهم 129. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا 121. كتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين 122. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى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 ان الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالذين نقضوا عهدهم من بعد قوه ان كان ف تتخذون ايمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربا من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُبْدِئُ لِمَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَا تُسْأَلُ عَمَّا كُنْتُمْ وَلَا تَتَفِذُ أَمَانَ كُمدَ خَلَم بَينَكُم فَتَزِلَّ قَدمُم بَعدَةُ بُوتهَا فَتَزِلَّ قَدمُم بَعدَتُ بوتِهَا وَتَدُ كُ السّ أَبِمَ صَدَتُمَن سَفِي وَلَكُم ذَابُ النَّظم وَلَا تَشكَررُوا بِعَهدِ اللهِ فَمَنًَا قَليلَ إِنَّ مَاع دَووَّهِهُو خَيون لَكُم إ كُ تُم تَعَّمُون مَاع دَكُمْ وَمَا دَوْم 119. ونزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 110. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة وَل نَ جِزِييًاَّهُ أَجرََهُم بِأَحْسَنِ مَا كَُوا يَعملُون فَإذاَا قَرَأةً قُرْْآانَ فَسْتَعِذ بَِّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرجِيم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 لا آية والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اكثرهم لا يعلمون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 لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآياتهم تَرِ الكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الكَاذِبُونَ مَنْ كفر بالله من, بعد إلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُ 116. لكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم 117. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم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 124. ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم 125. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون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 فَاِذَا انْتَهَى اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوا فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ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 فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِن لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفنحون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 وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وَمَا كََ مِنَ المُشِكين إِ مَا جَعلَ السَّبتُعََّ نَاخْتَلَفُوفِي وَإَِّ وَبَّّكَ لا يَحكُمُ بَنَهُم يَومَ الْ القامَةِ فِي مَا كَوا فِيهِ يَفْتَلِفُون.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 10 Radsbyn seksyon van herасти 10 Radsbyn seksyon, na nido en die predigung 11 Radsbyn seksyon van tellinge 11 Radsbyn تكون في ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون